Bella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 صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه إخوة المشاهدين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وننتقل إلى مكة إلى العهد المكي لكن مع الإمام الأعظم وصاحبه صلى الله عليه وسلم في رحلته الطويلة الشاقة وهو يأتي بالفجر الجديد والدين الجديد ويبعث الروح في الأمة ويحقق او يأتي بأعظم مشروع في تاريخ الإنسان إنه توحد الباري جل في علاه تعالوا في مشهد من مشاهد حياة صلى الله عليه وسلم لكن مشهد رخي وندي مشهد أنس مشهد الآن فرج ومشهد بسرة لأن هناك مشاهد تجد رسول الله عليه وسلم محزونا مغموما يواجهه, يواجهه صلى الله عليه وسلم يواجهه الباطل وتجده صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف يعيش تنكر هؤلاء البعداء وجفوة الأقارب وصولة الباطل فهنا مشهد من مشاهد البشرى في حياته صلى السلام عليه وسلم سورة خاصة له صلى الله عليه وسلم سورة إنما هي إتحاد وثناء ومده وشهادة لكن مما من الواحد الأحد الله يثني على محمد صلى الله عليه وسلم الله يزكيه ولله المثل أعلى لو أن حدنا زكاه زعيم أو ملك أو رئيس لا اعتبر ذلك فوزا ولعلق هذه الكلمة ولك الراج كثير في كل مجلس لكن كيف إذا كان المزكي والماجح والله رب العالمين الواحد القخار جل في علاه الآن هذه سورة لمحمد صلى الله عليه وسلم خاصة هديها من عند الواحد لحد ثناء وتبجيل وبشرى وأنس اسمعوا معي إلى هذا القرآن المكي في العهد المكي مع انطلاقة الميلاد الجديد للأمة والفجر الجديد لهذا العالم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك الله سبحانه وتعالى قال رسول صلى الله عليه وسلم يقول أما شرحنا لك صدرك فوسعناه لك أما جعلناه أوسع من السموات والعرض أما جعلناه مشروحا فعشت الدعوة وأنت مشروح الصدر عشت وانت لا تضيك درعا برسالتك تتحدى الباطل تصبر تلاقي الألاقي تصبر على المواصلة ألم نشرح صدرك بالإيمان والقرآن وطاعة الديان والوحي المنزل لك ألم نشرح لتفتك في جوانحك وانظر كيف أصبح صدرك مشروحا بالرسالة وترى بالمناسبة إخوة ترى انشرح الصدر نعمه من نعم الباري لا يدرك ذلك إلا من عاشه ترى من أعظم نعم الله على الإنسان أن يجعل الله صدره مشروحا ولهذا موسى عليه السلام لما بعثه ربه إلى فعول قال رب شرح لي صدري ويسترني أمري وامتنى الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وقال ألم نشرح لك صدرك وجعل الله سبحانه وتعالى من أعظم من على الإنسان المؤمن شرح الصدر قال من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فالله يذكر رسوله صلى الله عليه وسلم ونبيه مصطفى بأجل نعمه بعد الرسالة أن شرح الصدر ولذلك وعاصل الله عليه وسلم من شرح الصدم ولذلك لم يضيك صلى الله عليه وسلم ضرعا بالأحداث بل تجده صلى الله عليه وسلم ثابتا مطمئنا يغلط في بعض الغزوات يكتل أصحابه تأتيه دواهي تأتيه أزمات تحف به كراب ولكن ينتصر وتجد صلى الله عليه وسلم يتبسم حتى في عين العاصفة فكأنه صلى الله عليه وسلم والأولى والأحرى بقول أب الطيب في سيف الدولة تمر بك وقفت وما في الموت شك لواقف شك لواقف كانك في جفن الردى وهو نائم تمر بك الأبطال كالما هزيمة ووجهك والضاح وثغرك باسم ألم نشرح لك صدرك بالإيمان والذكر والقرآن قال ووضعنا عنك وزرك قال أهل العلم وضعنا عنك أثار كل التبعات فلا تحاسب على ذنب ولا توقف عند خطيئة غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ووضع الله عنك كل تبعات وكل يعني مشقة فسامحك وتجاوز عنك وبرأك من الذنوب وطهرك من العيوب ويسر لك كل مطلوب وأنا كل محبوب مرغوب فوصلت إلى الفوز العظيم الذي أنقذ ظهرك وكان عليه الصلاة والسلام يعني يتعبه الحمل والمشقة ولكن الله سهل عليه فيسر له حمل الرسالة ويسر له يعني هداية الناس وقام صلى الله عليه وسلم بالدعوة وبالعبادة وبالجهاد وبإنشاء الدولة الإسلامية وبتربية الناس وبتهذيب نفسه وتهذيب الناس وبالقيام بحقوق الإسراء فتجد الكمال في حياة صلى الله عليه وسلم حتى الندوي غفر الله لو يرى أن رسول الله عليه وسلم استوفى الكمالات فرسول الله عليه وسلم كان رب إسراء رباء أحسن أسرا في العالم وكان صلى الله هو امام المسجد في إمامة عن لنشبهها وكان هو الخطيب وكان المفتي وكان حاكم الدولة وكان قائد الجيش وكان موزع الأموال عليه الصلاة والسلام وكان الذي يعقد الحلف ويعقد عليه الصلاة والسلام العقود والعهود وكان صلى الله عليه وسلم يلقي الدروس وكان عليه الصلاة والسلام قدوة في كل خير وفي كل فضيلة فتجدوا عليه الصلاة والسلام عاش الكمال البشري الكمال الإنساني الذي, ين... الذي هو النهاية بأي كمال في حياة الناس الذي أنقذ ظهرك قال ورفعنا لك ذكرك قال وتذكر أن الله رفع لك الذكر والثناء الحسن والذكر الجميل فسار ذكرك أك أحسن ذكر وأعظم ذكر في حياة الناس إن أعظم إنسان مذكور منذ خلق الله بالخير الله آدم إلى قيم سعه محمد عليه الصلاة والسلام إن الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر مع الله عز وجل وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد كلما تشهد المؤذن أو تشهد متشهد أو خطيب أو أستاذ معلم ذكر محمد عليه الصلاة والسلام مع الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله تدوي بها المنائر والمآذن والمجامع في مشرك الأرض ومغرب الأرض هل بعد هذا الذكر من ذكر؟ هل سمعتم يا عظم وأشهر وأكثر إنسان تحبه القلوب وتلهج بذكره الألسنة وتصلي عليه البشر أعظم من محمد عليه الصلاة والسلام فهذا رفع الذكر كل ما رفعنا ذكرك فصار عليه الصلاة والسلام مذكور في القرآن مذكور في التوراة مذكور في الإنجيل مذكور في كل جامعات الدنيا مذكور من المحب ومن المخالح وهو صلى الله عليه وسلم مزكى من الله سبحانه وتعالى فالله انتنع له ورفع الذكر بالخير مطلب شرعي ليكون لوجه الله عز وجل حتى يقول إبراهيم عليه السلام واجعله لسان صدكا في الآخرين ويقول ابن دريد في المقصورة وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعا آخر شيء يكون الإنسان مجرد حديث مجرد قصة فقط في المجالس سوف تنتهي كل يعني ينتهي كل الذي معك ينتهي جسمك ينتهي ثروتك ينتهي منصبك وإنما تبقى الذكر والأحدوث الحسن عنك في المجالس ولهذا يقول أبو الطيب المتنبي ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاته وفضول العيش أشغاله ويقول شوقي فارفع نفسك بعد موتك ذكرها فالذكر الإنسان عمر ثاني إن الذكر الجميل كان لمحمد عليه الصلاة والسلام إنه استولى على أفضل سيرة عطرة لأن سيرة صلى الله عليه وسلم ليس فيها غبش وليس فيها التواءات وليس فيها شيء يخفى إنها مكشوفة للعيان فيها وضوح مجردة فيها شفافية يقراوها الجميع يقراوه أعداوه وأصدقاه أتباعه والمعرضين عن منهجه عليه الصلاة والسلام ولذلك في السيرة حتى أخبار رسول الله عليه وسلم في بيتي وفي أسرته وعتبه صلى الله عليه وسلم مع زوجاته واختلافه صلى الله عليه وسلم مع يعني بعض أسرته عليه الصلاة والسلام فسارت السيرة العطرة التي ما أعرف سيرة أجل منها ولا أجمل لأنها سيرة نبي معصوم إنها ليس سيرة مجرد سياسي له رغبات وله أطماع وله إصابة ولو خطأ لا سيرة رسول المعصوم ليست سيرة خيلسوف يعني يأتي بآراء وبأفكار تجديدية أو تقليدية لا سيرة رسول معصوم يوحى إليه وحي ليست بسيرة شاعر يهيم في أودية الخيال وينظم القصائد على حسب الرغبات والأهواء يمدح ويهجو لا سيرة نبي معصوم يوحى إليه فمحمد عليه الصلاة والسلام هنا هو المرفوع الذكر بلا شك وهو صلى الله عليه وسلم جعل الله لمن صلى عليه أن يصلي عليه عشر سلواته بل أبشركم بشر أنه في حديث صحيح من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات وكتب له بها عشر حسنات ومحى عنه بها عشر سيئات ورفعه عشر درجات هذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام بسبب أنك صليت عليه لأنه حبيب إلى الله قريب من الله ولأنه سبب في هدايتك أنت إن من يصلي الآن فله, فله, فله رسول الله عليه وسلم مثل أجر صلاته من يزكي فلو مثل أجر زكاته من يحج فلو صلى الله مثل أجر حجته كما أثبت ذلك أهل العلم لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي داع إلى هذا الهدى وهو الذي دلنا على هذه الطاعة وقد صحنوا عليه الصلاة والسلام قال من داع إلى هدى فلو مثل أجور من تبعه لا ينقص من شيئا فلما ذكره سبحانه وتعالى بهذا نعمة الجليلة وكأن هذه الصورة نزلت بعد الضحى بعد المشقة بعد الأذى بعد الأناق التي لقيها صلى الله عليه وسلم وأنتم لو استشعرتم صراحة لو انتقلتم من العهد المكي قبل الرسالة أو في أول فجر رسالة أو الأيام الأولى ورسول الله سلم صارع الباطل تجد الشبهات تركة في طريقه صلى الله عليه وسلم العقبات السب الشتم السخرية الاستهذاء الاستهذاء تألب أهل الباطل تحزب الأحساب ضده حسد الحاسد جفوة الكريم كأبي لهب انتفاش الباطل في أمام ناظر رسول الله عليه وسلم صورة الطاغود وتجد رسول الله عليه وسلم يصبر ويدعب ويجاهد ويستمر حين تتفهم لماذا نزلت من هذه الصورة إن الله يعوضه إن الله سبحانه وتعالى يسري عنه ولذلك قول الذين يكتبون في النجاح أو يكتبون في السرور أنك عليك إذا أردت أن تسعد أن تفكر في إنجازاتك وفي نجاحاتك وتفكر في ماذا قدمت حتى تذكر نعم الله عليك إن المشكلة أن بعض الناس يذكر فقط الجانب يعني المأساوي في حياته يذكر المصيبة يذكر الأزمة يذكر أنه رسب يذكر أنه مثلا مات ابنه لكنه ما يتذكر يوم ما أنه مثل يحفل كتاب الله أو أنه مثلا أصلح أو أنه قام بمشروع أو أنه ألف كتابا أو أنه بنى مسجدا أو أنه أنشى مؤسسة يعني نافعة أو أنه قام بإنشاء شركة شركة مباركة ينسى هذا إن الشيطان المشكلة يذهب بنا إلى الخانات المحزنة المؤسفة التي تقلقنا لكنه لا نتذكر الجانب المشرك في حياتنا ولهذا يرون من العلاج عند الأزمة فكر واشكر فلذلك اتى الله سبحانه وتعالى يعالج الهم الذي عاشه صلى الله عليه وسلم بعدما انقطع عنه الوحي 15 ليله و يعني ويعالج ما يجده صلى الله عليه وسلم من الغم ولذلك سبحانه وتعالى لرسول صلى الله عليه وسلم ولك تدعلم انه لحزنك الذي يقولون ويقول ولك تدعلم انه يضيق بما يقولون يضيق صدرك بما يقول, يقول الله سبحانه وتعالى ندري أنه يضيق صدرك وأنك تتأثر بهذه السخرية التي توجه إليك وبهذا الإساءة المتعمدة وبهذا الأذى المدروس الذي يوجهه عدوك إليك ما هو العلاج سبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين إن العلاجة الأزمة والظنى مشكلة في التسبيح تفوض الأمر إليه, إليه فلهذا أتت هذه الصورة الانشراح تذكر رسول الله عليه وسلم بمواهب الله إن الله شرح له صدرة وضع عنه وزرة رفع له ذكرى ادخر له من الحسنات العظيمة والمقام العظيم عنده سبحانه وتعالى حين تهون كل الأزمات أمام هذا الرسول عليه وسلم في طريقه إذا ذكره الله بهذه الموهبة من رفع الذكري وانشراح الصدري فصلى الله وسلم على نبيه مصطفى هنا يأتي الفرج بعد الكرب واليسر بعد العسر بعد الضنى واللوعه والاسى والمشقه التي عاشها صلى الله في فجر الدعوه ترى يا اخوه العهد المكي كله مواجهه كله تحدي كله مصارعه ومصاوله لم يهدأ صلى الله عليه منذ ان قال له ربكم يا ايها المدثر قم فانذر يا ايها المزمل قم الليل الا اللي اللي كريلا وهو قائم صلى الله عليه وسلم لقد قام صلى الله عليه وسلم قومه لله قومة ما سمع التاريخ بمثلها لقد قام قومة شرف لقد قام قومة عز لقد قام غضبة لله سبحانه وتعالى لقد قام قومة على الجاهلية وعلى الأوثان وعلى الشرك قام فما جرس بعدها صلى الله عليه وسلم قام فما عرف صلى الله عليه وسلم من راحة يعني حتى يقول فيما يفهم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد انتهى عهد النوم يا خديجة الآن ما هو إلا مواصلة وإنتاج واستمرار ومجاهدة وسهاد وجلاد ومواجهة للباطل حتى انتصر الحق فهنا أمام هذه المصاعب التي عاشها صلى الله عليه وسلم قال له ربه فإن مع العسر يسرى, إن مع العسر يسرى وهذه بشرى أزف هذه الليلة لكل مسلم ومسلمة اجعلوها مكتوبة في قلوبكم سجلوها على لوح أرواحكم اجعلها في مكتبك هذه العبارة أو في ذاكرتك أو اكتبها في ورقة معك تتذكر إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى يا من عاش الآلام والأحزان والكروبات والمشكلات إن مع العسر يسرى سوف يأتي اليسر بعد العسر بإذن الله وهنا نطيفة أقولها ببساطة ذكر العسر مرتين في اللفظ وذكر اليسر مرتين في اللفظ لكن العسر الأول هو العسر الثاني فهو يسران فهما يسران مع عسر واحد ولا يغلب عسر يسرين إن العسر الأول لما عرف بأل وعيد العسر الثاني سار للعهد فسارت معنا العسر الأول لكن اليسر نكر سار نكرة فسار العسر اليسر الثاني غير اليسر الأول فسار يسرين مع عسر واحد ولن يغلب عسر يسرين أبدا ولو دخل العسر في جحر لدخل اليسر وراءه ليخرجه إن مع العسر يسرى كلمة أجمل كلمة في باب الفرج بعد الشدة باب الأنس باب السرور نقولها لكل من يعيش هم إن بعد الهم إن شاء الله سرور وأنس بعد السجن انطلاق وحرية بعد المرض عافية بإذن الواحد بعد الجوع شبع إن سنة الله سبحانه وتعالى في الحياة أن تنظر في حياتك وانظر في حياة من حولك من الناس كيف أن تأتي المشكلة ويدر هم الليل وتظن أن النهاية النهاية فإذا هي البداية كم مره حثت بك و ابو العتايه بك المكاره قالك لك الله أن كاره كم مره كنت اظن ان الساحق الماحق ثم بدات من جديد كم مره اتت ضربه فظننت انها سوف تنهيك فإذا يتقويك كم مره يعني سجن ابنه خدانت وخلاص النهايه فاذا ينطلق لك فجاه وتفتكر فاذا الغنى وياتيك دين يعني تكاد يسحقك فإذا هو قضاء الدين فيما بعد ذلك ويتيك مرض تظن أنه ينهيك فتعود لك العالم فتكون أصح من قبل فالله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباع رسوله صلى الله عليه وسلم إنما العسر يسرا سوف يتيكم يسر من الله سبحانه وتعالى يسر ينهي هذا العسر وهذا أمر معلوم حتى في الكائنات حتى في العالم المشهود تمر بالأرض الجرداء المرداء وبعد فترة وإذا هي ممرعة وإذا هي مونعة وإذا هي خضراء وإذا هي بزهورها وأطيارها وأشجارها وتأتي مرة إلى الأرض القاحلة بلا غيث فينزل الله الغيث سبحانه وتعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قرطه وينشر رحمته وهو الولي الحميد إذا اجتملت على الياس القلوب وباق بما به الصدر الرحيب وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب ولم ترى الانفراج الضر نفعل وما أجدى بحيلته الأريب أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب وكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها فرج كريب أقول هذا من خبرة بسيرة التاريخ حتى بعضهم في هذا اليسر بعد العسر كاب الفرج التنوخي والسيوطي وابن الوزير وهيرهم من علماء الإسلام يؤلفون ويأتون بالأحاديث في ذلك والآثار وقصص من عاش المأساة ثم أتى الانفراج وآتى اليسر بعد العسر بإذن الواحد الأحد فالرسول صلى الله عليه وسلم تنزل وأنتم لو عشتم يعني بحاسيسكم يعني أو أنتقلوا بأرواحكم إلى تلك الفترة التي عاشت صلى الله عليه وسلم عاشت فترة يوم يموت عمه أبو طالب وكان ينصره ويناظر عنه تموت خديجة رضي الله عنه وكانت تواسيه وتقف معه وتفي معه يعذب أصحابه عليه الصلاة والسلام حتى يهجر الحبشة يؤذى صلى الله عليه وسلم في سمعته يؤذى في رسالته يحاصل عليه الصلاة والسلام يوضع الشوق في طريقه يوضع السلع على راسه. يكذب يتهم صانه الله بأنه شاعر وهو ينافل وحي طبعا ويتهم بأنه ساحر وبأنه مجنون وبأنه كذاب وبأنه افترى على الله يقوم عليه بعض القرابة يؤلبون عليه العرب يحاصرونه ويضايقونه يخرجونه من مكة يتربصون به يختلفون في طريقة تصفية, تصفية وضعه أو إنهاء مسيرته إما بالاغتيال إما بالحفز إما بالطرد فأنتم سوف تدركون لماذا نزلت هذه فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى وكان والحمد لله مع العسر يسر في حياة صلى الله عليه وسلم انبلج الفجر الجديد وأقبلت القبائل تبايع ودخل الناس في دين الله زرافات وحدانة وانطلقت مسيرة الدعوة الإسلامية والدين الجديد والتوحيد الخالد الخالص الذي بعثنا صلى الله عليه وسلم انطلق هذا الدين يعبر القارات ويمتطي البحار ويمشي القفار إلى أن وصل إلى مشارك الأرض ومغاربها أليس هذا هو اليسر أليس هذا هو اليسر الذي حصل أن أسلم في الأمة العربية وأصبح لها كيام وأصبح لها دولة وأصبح لها حضارة وأصبح لها ثقافة تخاطب بها العالم أليس من اليسر أن تقوم معارك الإسلام فتنتصل بإذن الله وترفع الإيمان والحب والعدل والسلام أليس من اليسر أن تقوم شعوب باعتناق الإسلام دين الله عز وجل في آسيا وإفريقيا من العرب من العجم من البربر من الفرس من الرومان من كل أمم الأرض تقوم اليسر منابر يا أخوة وجامعات للعلم ومنائر الحق ودروس تدرس وكتب تؤلف كلها من بركة هذا النبي المعصور ومن اليسر الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى فكل هذا التراث المبارك الذي تركه رسول الله عليه وسلم هو من اليسر بعد العسر ولذلك تحقق أنت في هذه المرحلة مرحلة الإيذان مرحلة المشقة في الأيام الأولى لرسول الله عليه وسلم الكرب الذي عاشه في مكة والدنيا تجتمع عليه يقول شب طفل الهدى المحبوب متشعن بالخير متجرن بالنور والناري في كف شعلة تهدي وفي دمه عقيدة تتحدى كل جباري محمد في رداء الوحي محمد في رداء الوحي يلتحف في كفه المجد والتاريخ والشرف فهنا يعني أنتم عيشوا يعني أنتقلوا تلك الفترة فترة أن رسول الله عليه وسلم صعبة عليه الأمر واشتد عليه الكرب ثم انتقلوا بعد سنوات وهو يفتح رسول الله عليه وسلم مكة منتصرا مؤيد مؤيدا وقد فضك سقطت الخرافة وانسحقت الأسنام ومات الأذلاء الذين جابهوه وكذبوه ودخل صلى الله عليه وسلم بجيوش موحدة مؤمنة ترفع لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل فاتحا والله يقول له إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيمة وينصرك الله نصرا عزيزا انظروا هذا هو اليسر الذي تحقق في حياتي على الصلاة والسلام وهو يتحقق في حياته كل إنسان ورسالة لكل مسلم كل مسلم لا تضيقه ضرعا انتظروا الفرج من الله سوف يفرج الله عليكم إن عبودية من أصابه كرب أو هم أو حزن أو مرض أو دين أو حبس أو أي أزمة من الأزمات أن يعالجها بالفنوية الثلاثة فن الاستغفار وذر النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نكبر عليه فنادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ما قال مكروب لا اله الا سبحانك اني كنت من الظالمين الا فرج الله عنه وعبوديه الصبر ان تصبر على امر الله سبحانه وتعالى اصبر وصابر وسوف تصل باذن الله ان النصر مع الصبر وعبودية انتظار الفرج تنتظر هذا اليسر الذي سوف يطل عليك في لمحة من اللمحات ما تدري لا تشتكي يا واحد انبات مهموم ترى الفرج عندك تراب الحزامي وان كان عينك خالفت لذة النوم انته تنام وخالفت ما ينامي ما دام من الله لا ينام سبحانه وتعالى ما دام من الله يراك ما دام من الله يرعاك فسوف يأتي الفرج بإذن الله وسوف يأتي اليسر بحول الله وهذا الذي قرر في حياة صلى السلام عليه وسلم وقرره للناس عليه الصلاة والسلام في كل ابن عباس وعلم أن, أن الفرج مع الكرب وأن النصر مع الصدر وأن مع العسر يسرى فكان عليه الصلاة والسلام يخبر الناس بهذا ويخبرهم أنه بل يقول صلى الله عليه وسلم وهو في الأيام الأولى والصحابة يشتكون إليه أذى يعني ما حصلوا من يعني حوسروا ضربوا جلدوا تحبوا على الرمضان من مجتمع كافر بهيميا مجتمع الغابة في مكة قام في وجه الحق إلى درجة يأتي بعض الصحابة الخباب الأرثة إلى رسول وهو صلى الله عليه وسلم يتكي على رداء في ظل الكعبة مستضعف يعني مستضعفون وأقلة وفي حالة وفي ظلة وفي مشقة وفي فقر حتى يقول سبحان الله ولا قدرصلكم الله في بدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون وقال سبحان وذكر ان كنتم قليل ومستضعفين في الارض تخافون يتخطفكم الناس فعاواكم وايدكم بنصر ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون اذكروا الايام الاولى فاتى خباب ورسول الله في يعني في ظل الكعبه في الايام الاولى وليس معهم الا ثلاثه صغار شباب من الصحابه وهو صلى الله عليه وسلم يواجه الباطل وعناد المعاندين وإعراض المعرضين فيقول يا رسول الله يعني يستكون لرسول الله ألا تستنسى لنا ألا تدعون لنا أما ترى يا رسول الله عليه وسلم ماذا وقع بنا يعني يوخذ الإنسان مثل بلال يسحب على الرمضاء يجلد الواحد منهم لأن يؤثر السياط الجلب في جسمه يقطع الحوم تقطيعا قال يا رسول الله تستنسى لنا ألا لنا قال صلى الله عليه وسلم بثقة بالله عز وجل وثقة باليسر هذا بعد العسر والله لا يتم أن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صرعان إلى حضر موت لا يخاف الله وذيب على غنمه وذكر صلى الله عليه وسلم قال إن من كان قبلكم يعني صبروا كان يؤثر بالوحد فيشق بالمنشار ما, يعني ما بين لحمه وعظمه لا يصد ذلك عن الله كان يقسم يعني بعض الأنبياء والصالحين وينشرون بالمناشير واستمروا على الحق فالرسول الله عليه وسلم في مكة في الأيام الأولى يقسم أن هذا الأمر سوف يتم سوف تشرف شمس الرسالة وسوف ينتصر الحق هذا الذي حصل الآن كل قارات الدنيا ست فيها دين الرسول عليه الصلاة والسلام وفي أتباعه بمئات الملايين مليار ونصف مليار كلهم يتجون إلى القبلة كلهم يتبارون أنهم أكثر حبا للرسول عليه الصلاة والسلام فالله سبحانه وتعالى يذكره بهذا اليسر في تلك الأيام وكأن لسان الحال الموقف يقول له أصدر سوف تنتصر وسوف يأتي أتباعك يكثرون وسوف تقوم لك دولة الإسلام وسوف ينتهي أعدائك هؤلاء إلى حيث ألقت رحلها أمك شعني سوف ينتهون سوف ينقشعون بإذن الله سوف يسحكون وسوف يكون لك العاقبة وما مات الحمد لله الرسول عليه الصلاة والسلام حتى فتح مكة وخطب خطبة ما سمع الدهر مثلها تكلم صلى الله عليه وسلم للدهر تكلم للتاريخ أرسل للعالمين رسالة أخذ صلى الله عليه وسلم فاتحا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي الذي يضطهد في مكة وأتباعه الذي يؤذى ويستهزى به في الأيام الأولى بعد سنوات وإذا صلى الله عليه وسلم يفتح مكة بعشرة آلاف مسلح ويطوق مكة ويأتي ما بقي من عداوهم جلوس أمامه يقول ما ترون أني فاعل بكم فاعل ينهارون أماما يكون أخهم كريم ابن أخهم كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء وعفى عنهم صلى الله عليه وسلم وانتصر الحق وأتى اليسر بعد العسر ثم يقول له ربه يقول لرسولي على الصلاة والسلام فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بعدما أخبره ربه أن مع العسر يسر وأنه سوف ينتصب دينه سوف تكون له العاقبة الحميدة وسوف يجزم أعداء وسوف يسحق هؤلاء الطواغيث الذين وقفوا في طريق الدعوة من المشركين أخبره قال له ربه فإذا فرغت فانصف إذا فرغت عند بعض المفسرين من أعبائي الرسالة فانصف في العبادة أنت في عبادة أنت في دعوة ذهب وقت النوم كما سألت قم فأنذر قم الليلة إلا قليلة هذا هذا يعني أصبح مرحلة جديدة من مرحلة العطاء والبذل والتوحية والفداء فهنا هنا عبودية رسول الله عليه وسلم هي على أنواع إذا فرغت إذا فرغت أيضا من دعوة الناس لأنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس لا يسمع صلى الله عليه وسلم بمجلس أو يرى او او مسافرا قادما أو سوقا قائما أو ناديا منعكدا إلا قام صلى الله عليه وسلم يعرض الدين الجديد ويدعو إليه مرة بالخطابة بالكلمة بالحوار بالجدل بينيualته أحسن بالسر بالعلانية بسيرة هو صلى الله عليه وسلم حتى راح الغنم يقف معه صلى الله عليه وسلم يدعو يذهب صلى إلى إلى هذا الذي الحداد الذي خباب بن كان عنده وكير كان كان حدادا ينفخ كيرا فاذا صلى حتى يقولوا كانوا ذهب صلى الله عليه وسلم الى خباب لان كان اعجمي قالوا ذهب يتعلم الوحي منه ذهب الرسول صلى الله وسلم يتعلم الوحي يعني صلى الله يذهب الى اعجمي حداد يعني لا يعرف ينطق العربية وينطق الحروف يخرجها يعني يذهب شوف خرافتهم وشوف السفع وانظر إلى هذا الغباء والحمق فيهم يعني رسول الله عليه وسلم يذهب إلى خباب يتعلم هذا القرآن المعجز هذا البيان الجذاب الخلاب هذا البيان الذي يصدع الصخور ويفرق الحجارة هذا البيان الذي وقف أساطين البيان من كفار طريش أمامه مشدوهين مذهولين يعني الرسول الله عليه وسلم يذهب يأخذ هذا الكلام حتى اختصرت الكصة في آية في سورة النحد وقالوا إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين يعني لا أعجمي يعلم الرسول عليه وسلم هذا البيان الجذاب الموحي الخلاب المؤثر المتحدى به المعجز هذا الأعجمي الذي لا يستطيع أن يرفع الفاعل وينصب المفعول به ويجر المجرور هو يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الوحي الذي الذي تعجب حتى الجن منه قالوا إنا سمعنا قرآن عجبا فهذا هنا يعني, بعد يعني أعباء الدعوة التي قام بها صلى الله عليه وسلم يقول له ربه فإذا فرغت فانصب إذا انتهيت من أعباء الدعوة وإلقاء الكلمات والدروس فانصب العبادة لن لا أن يكون لك زاد وكل مسلم إذا لم يكن له زاد من النوافل بعد الفراغ وتدبر القرآن فسوف ينهار في الحياة الحياة مبنية إخوان الحياة صعبة الحياة تسحق الإنسان لأنها أقوى هي أقوى بتفاعلاتها وبأزماتها من الإنسان فإذا كان لك مدد والله تنهار إذا لم, إذا لم يكن لك مدد والله تنهار إذا ما كان عندك زاد سوف تنسحق زادك هو الذكر كراءة القرآن في أيام الليل استطعت حافظة على الفرائض كثرت الاستغفار الدعاء الاتصال بالواحد الأحد أن الذي لا يصلي أخوان ترى منهار ترى منتحر ترى هو يقتل قتلا بطيئا ترى يؤد وعدا خفيا ترى محكم عليه بالإعدام غيابيا ترى ينتهي إلى نهاية مؤسفة ولذلك أعظم علاج في العالم هي الصلاة أعظم علاج روحي هي الصلاة فالله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ومصطفى ونبيه فإذا فرغت فانصب إذا انتهيت فإنصب العبادة حتى تعود لك روحك وإنسك وإصرح الله صدرك وتستطيع أن تواصل الدعوة لأن الذي يدخل الميدام عن الناس يجد من الأذى ويجد من المشقة ويجد من الضجيج ويجد من يعني من, من الضوضاء ويجد من الفوضى الفكرية والروحية ما يشتت عليه روحه ويصبح بلا قلب لكن إذا خل وصل ركعتين بخشوع أو أكثر وتدبر آية الله عز وجل ودعى وأكثر من الاستغفار عادت له روحه فهنا بين مجالدة الكفار ومجاهدتهم وبين الزاد الروحي وتجد القرآن يناكل لرسول الله عليه وسلم يعطيه روحا ومددا ويعطيه حججا وبراهين ويبين له طريق الحق ويخبره ماذا يقول لهم إذا قالوا وإذا اقترحوا وثم يظهر له سبحانه وتعالى يظهر له في هذا الوحي زور الكفار وحججهم الواهية المتهافتة فهنا يقول فإذا فرغت فرصت وفي دليل عن ينبغي الإنسان يتعب ولو قليلا في العبادة بحيث لا يشق على نفسه لأن الدين يسر لكنه يكون له ورد يكون له حزب من الأذكار من النافلة من صلاة الضحى من قيام الليل من الذكر بعد الصلوات لأن هذا هو الزاد الروحي يقول فروح الروحي يقول أندرس الشاعر الإلبيني فروح الروحي أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت فأكثر دأبه في الأرض ذكرا لتذكر في السماء إذا ذكرت ونادي, بما ونادي إذا سجدت لأعترافا بما ناداه ذنونه بالمهتص فإذا فرغت فنصب وإلى ربك فارغب إلى ربك وحده فارغب إلى ربك فاقصد وحده اترك العلائق بالناس الله الناس لا ينصرون ولا يدفعون ولا ينفعون ولا يضرون والله لا ينفع ولا يضر ولا يدافع ولا يأيذ ولا يعز إلا الله فلتج إلى الله هذا التربية للرشول صلى الله عليه وسلم في اول فجر الدعوة وتربية لكل مسلم الله سبحانه سيخبره أنه لا ينفعه ولا يضره ولا يؤيده ولا ينصره إلا الواحد الأحد يقول فارغب إلى ربك انظر كيف قدم هنا الجار والمجرؤ قال إلى ربك وحده الذي يؤيدك ويتولاك ويحفظك وينصرك فارغب فاقصده بالمسألة حتى يقول صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاسعن بالله وعلم أن الأمة كل الأمة كل البشر لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك ويجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصعف فهنا يقول له إلى ربك وحده فارغب واترك ما سواه ولهذا كتبت عائسة إلى معاوية رضي الله عن جميع إن الرسول الله عليه وسلم سمعت يقول من أرضى الناس بصخط الله صخط الله عليه وأصخط عليه الناس ومن أصخط الناس برضى الله رضي الله عليه وأرضى عليه الناس وفيها يعني هناك بيتان جميلة طالما كرتوها لكنها جميلة ومؤثر لشاعر عراقي يمدح الباري سبحانه وتعالى ويثني عليه ويطلبك أنك تتوجه له وحده سبحانه وأنك تقصده في الأزمات وأنك دائما تكون متصلا به سبحانه وتعالى يقول إليك إلى الواحد لحد هذا تحت مظلة وإلى ربك فرغ إليك وإلا لا تشد الركائب ومنك وإلا فالمؤمل خائب وفيك وإلا فالغرام ضيع وعنك وإلا فالمحدث كاذب فالله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم وإلى ربك فرغب اقصده بالمسألة وبطلب قضاء الحاجة وبالمغفرة وطلب العز والنصرة فإنه لا يلبي ذلك ولا يعطيها ولا يملكها اصلا إلا الله الواحد الأحد وهنا ننتهي من هذه السورة التي فيها إعلان الثناء للرسول الله عليه وسلم من ربه وأن الله سوف يسر عليه ويفتح عليه وهي سورة قلت لكم خاصة للرسول الله عليه وسلم وهي هدية وتحثى من الله لعبده ومصطفى وحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام ولكنني للفائدة أقول سؤال إذا أردت ان ينشرح صدرك ما هي الوسائل والمفاتيح التي تفتح بها هذا الصدر لينشرح إنها باقة من التعليمات العلمية الشرعية يتقدم بها العلماء بعد ما فهموا من الكتاب والسنة هذا الفهم ما هي أسباب شرح الصدر الإيمان بالله عز وجل وهو السبب الأعظم فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فمن يريد الله أن يهديه يسرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء فأول شرح الصدر هو الإيمان ابحثوا عن السعادة في الإيمان والله لا سعادة لمن لا إيمان له إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا ومن رضي الحياة بغير دينا فقد جعل الفناء لها ترينا ابحثوا عن السعادة في السجود في تلاوة القرآن في ذكر الواحد الأحد إن آية السعادة أيها في سورة النحل كما حقق الشيخ بن سعدي وغيره من العلماء إنها هدية لكم مكتوبة في صورة النحے لقول من عمل صالحا من ذكر ان أنت أو أنت وظهي مؤمن فنحين له حياة طيبة ولنجد أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فالحياة الطيبة من فجر الدعوة الأولى وأمر في الفجر الجديد يذكروها الله لرسول اللهãy серывها من صورة النحلة في من عمل صالحا من ذكر ان أنت فنحين له حياة طيبة في الدنيا ولنجد أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون l's فلا سعادة لكثى قد يملك المال قد يملك الثروة الشهرة المكانة المنصب المنزلة لكن لا قرار لا سعادة لا طمئنان لا قرة عين لا حياة طيبة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة بنكة الثاني من أسباب يشرح الصدر أداء الصلاة خاصة أداء الفرائض خاصة الصلاة كما يقول صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر إذا ذاقت عليه الضائقة إذا أتاو كرب قال أرحنا بالصلاة يا بلال خاصة الصلاة الخاشعة الصلاة التي تتجرد فيها أنت من هموم الدنيا ومن مشاكل الدنيا هذه تعيد إليك روحك وأنستها وتعيد إليك استقرارك لأن الحياة أصلا بضجيجها وبأزماتها ومشاكلها وحداثها كفي له أن تشتت عليه قلبك فإذا رجعت أنت كل يوم خمس مرات توضعت وصليت وعتيت إلى ربك في المحراب حينها تجد تجد السكينة والأمل الثالث ذكر الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب والله مهما حاول الإنسان أن يمتع نفسه بسماع معزوفة بقصيدة بمنظر بهيت برحلة برية أو رحلة بحرية بسفرة بأنس مع أصحاب سوف تنتهي هذه هي مؤقتة لكن من يذكر الواحد الأحد يكون في أمن وفي رعاية كما قال الله عليه وسلم لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا فعليكم بذكر سبحانه وتعالى الذكر خاصة النافع الذي واطئ القلب فيه اللسان الذي يعني أنت إذا ذكرت ربك بلسانك يعني يكون قلبك حاضرا هذا الذكر فهذا الذكر المقصود أنا بذكر الله تطمئن القلوب ومنها مما يشرح الصدق طلب العلم إن ديننا يدعو إلى العلم إن نزل أول كلمة كما سلف معنا كلمة إكرى إنها مفتاح الفجر الجديد الذي أتادي إصلاع السلام طلب العلم وقل ربي زدني علما إن العلماء أوسع الناس صدورا وأشرحهم صدورا يعني, يعني يستخرجون كل يوم فوائد وكل يوم مسائل حتى يقول بعض العلماء يوقعون الشهادات في أحوالهم وتجارب شخصية مثل ما يقول إنسى بل الشهر يقول سهري لتنقيح العلوم ألذلي من وصل غانية وطيب عناقي فهنا يبين هذه التجربة يقول أحسن ما أكون ويقول أبو الطيب مع المعرفة أعز مكان في الدناء سرج سابحا وخير جريس في الزمان كتابه فكان يرون من المتعة ويرون من الراحة ويرون من الأنس مع العلم والمعرفة ومن شرح الصدق ما يفوق كل نعيم حتى يقول لأحد المحدثين نظن الباغندي محدث مشهور كان يحضر مجلس الحديث عنده ألف طالب يسمون ألف عمامة يعني و وألف محبرة كان يحضر يعني ألف طالب على كل طالب عمامة ألف عمامة ومع كل طالب محبرة ألف محبرة فيقول وهو منتشي منتش يعني إنشد منتشيا فرحا طريبا بهذا المجد وهذا السرور وهذا نشرح مع العلم والمعرفة إني إذا احتوشتني ألف محبرة يرغون حدثني طورا وأخبرني ناديت في الجمع والأقلام حافلة تلك المكارم لا قعبان من لبني فمن أسباب الانشراح العلمي أخوانا خاصة هو العلم النافع الذي يصلك إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وهذا البعث محمد صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم حتى يقول في الصحيح مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم فالهدى العمل الصالح والعلم العلم النافع فإن صلى الله عليه وسلم بعث بهذه الأصلين العظيمين لأنه ظل في مسألة العلم من ظل من اليهود وفي مسألة العمل من ظل من النصارى فمن تعلم العلم ولم يعمل به مغضوبا عليه ومن عبد الله بلا علم ولا دليل فهو ظال فأمرنا سبحانه وتعالى نقول في كل ركعة في الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الظالين فمما يشرح الصدق أيها الأخوة الأبرار العلم النافع ومما يشعر الصدر بدل المعروف والخير والجود عموما يعني نفع, نفع الآخرين بدل الخير فإن الله يوسع صدر من فعل الخير بالناس ومن أسدى إليهم خيرا ومن أعطاهم يعوضه الله سكينة في قلبه ولذلك يجعلون من صيدليات أهل الإيمان وهو علاج لا يشرف إلا من صيدليات محمد صلى الله عليه وسلم فعل الخير يقول امنح غيرك جميلا ليعوضك الله سبحانه وتعالى أنسا في قلبك تجد حلاوته في في صدرك فرجاء من أراد أن يشرح الله صدر نفعل خير يا أخي قدم معروفا الشربة شربة الماء يا أخي بأجرها البسمة الكلمة الطيبة أن تعود مريضا أن تزور مسكينا أن تكف مع منكوب أن تساعد مظلوم هذه من الأفعال التي تعودها مرتها بإذن الواحد الأحد وعاقبة الحميدة إليك بإذن الله فهنا أتينا إلى شراح الصدق فقالوا الجود من جاد جاد عليه الله واشتترت عيوبه وكفى بالجود سربانا انفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا ولا تطع في سبيل الجود عذانا وأقول إن الذين يفعلون الخير مع الناسهم أوسع الناس صدورة ولذلك يعالجون بعض المرضى النفسيين بأن يجعلونهم في عمل اجتماعي في خدمة الآخرين كرعاية مثل أيتام أو في جمعيات خيرية أو في مساعدة أهل الحاجات الخاصة احتياج الخاص أو نحو ذلك فتجد عندهم من الانشراح وتجد عندهم من قرة العين بخلاف الذين لا يفعلون معروفا ولا يسدون وذلك يجعلون بخيل أضيط الناس صدرا لأنه منع خيره الناس فمنع الله عنه اليسرى ومنع عن الخير هذه سورة للرسول عليه الصلاة والسلام ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى, إن مع العسر يسرى فإذا فرغت فانصب وإلى رب فرغ أسأل الله أن يشرح صدورنا للإسلام وأن يزيدنا وياكم توفيقا وهداية ورشدا ونسأل الله ان لتبتنا الحق حتى نلقاه وإلى لقاء مع الفجر الجديد وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم السليما تجد أطرافه مزعال وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد أشواقي مجنحة درى بنا حاضر الأقوام درى بنا حاضر الأقوام والبادئ